لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون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 وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَهِيَ مُنذَرُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَهِيَ مُنذَرُونَ ذِكْرًا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ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 وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء من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 الله أكبر الله <تصفيق>